أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب من من اذا کی كل عید بما م Thank you. إنا على أن نريك ما نعذوهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من أمذات Love موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم g وضحكو <تصفيق>